قلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ كيف فضلنا بعضاً ولا بعض ولا أكبر وأكبر لا تجعل الله إلهاً آخر فتقود مظلوماً مخذولاً وقفى ربك أن لا تعبد ای لائی یا هو بالوالدینی احسنا كالكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أفت ولا تنعى الغمى وقل عایم و فضل خدا من وَهُوَ الَّذِي ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صَالِحِينَ تكونوا qua địa in na وآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تمذيوا و من وكان زيط نور ربه وَإِنَّمَا تُرضى النُّفُوسُ الْغَنِيَّةُ وَارْأَمْتَ مَنْ وَدَّكَ تَرْضَاهُ فَقُلْ Makaulan na isu, wala tayong nasa kamulong na tanila ang kikawa We've better to call them man, that's all.